الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فيياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرض عليهم ولا الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائدة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت خسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أَفَمَنْزِيَنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَأَهُ حَسَناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون